الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده إ ن م هجعوهم إطلاحا لهم وتقليلا هذه ذ ي الحاسنية هي قضية للجينة ة ولا بد من ا ل ا ع ت م ا ء بها كفائد انواع د ي ن ولكن المخاطر والمزالف اختزال الدين كله في هذه ا ل ق ض ي ة و أ ن لا يرى من ا ل إ س ل ا م إ ل ا هذه ا ل م س ط ر ة فقد خير هذه القضيه قام ل برسوم ا ل م و ج و د ة وهي ينبغي ان ينبه عليها عند ا ل ش ل ا ب ولما ي ح ل ق التوحيد بالانتقاء ا ل التقدم ا ل ا ل و ه ي ة و ا ل و ي ة ل أ خ د ا م الاخدام وتوحيد الالوهيه يسمونه في الحاكمين الامر وتصريفك ا ل و ت د ي ر ك والقضاء والمشيئه وتصيحك ا وتوحيد الالوهيه في توحيد الطاعه ا لقد ن أنها م الخاسرية تفعلت ان ل ل ل أ أ و ى ا خ ي تكون هناك ل اهداف ل ع ي واحده من الناس ذ ي ان تكون هناك اهداف يليزم الله ا ل ف ك ر و ا ل أ ق و ا ل ل ل أ ف ع ا ل و ا ل ط ر ي ق ة ليست على ط ر ي ق ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حكم ب ر أ ي ت ه بغير م ح م د ز ل الله والذين ذمت بدواعبه وحورانه وهم تحاكموا الى طاغيه فلماذا لا يقال في ن ذر وينشا ي و ل ه م ن الجنب والوطن والحرب ما لا ي ن ف ق على ذات القضيه الحاخاميه وايضا الامر الصواب فالقواهيس خمسه فذكر اللغو واللغو م ومن لم يحصل ما زال ماهو ا ل ذ ي ادعى شن العلم الجيش وهؤلاء الكفر فقد ادعوا في فقير قد ادعوا قال قائلهم واعلموا عددا مسلكا بينادت و أ ع ل م عدد الرمل كم هي رملتي واعلم عدد ال أو ال ال ال ا ل و ل م و أ ع ل م ان الله يحب حروفه و أ ع ل م عدد الموت كم هي موجتي اما الواحد الفرض الكبير بداخله اما الواحد الموصوف شرب طريقه وقد قال البرهامي واجوب على امي اللي ترحم ة طفلها ورحمه من في صم من بعد رحمه إ الله تَرْحَمَةُ ورحمه من في الخير من بعد رحمه انا البكر الذي لا يزرع الغفور رد فيه شعبه الدولة الله لازرع ا ل غ ف و أ انا الواقف المفيد بشرح طريقتي هي اخوه التوحيد بالسفن ر أي دخلق ا ل ق ض ي ة ا ل لا م د خ م ة ق ض ي ة على ق ض ي ة ولاسيما إ ذ ا كان فيها للشباب ن ز ا ل ه ا ل م ا م ح م د ش ف د من المطلق احاديث قد يتوهم منها م ت و ي ج بعدم احسان ظنها أ ن ه ا ت د ي م بالقليل على الحكام و ا ل أ ل م ا ن هي احاديث قال اطلبوها من المطلق سمحاها لاخرجها من ا ل م ث ل هي م فهذه خ ب ي ة تشتاق لك و إ ذ ا ك ت ب ت أ ت ي ح م ا س ة الشباب وعاطفتهم س م و ك كتب الشيطانين ياحسد الله ر س ا ل ة منزله رفع الاساطيل ولحكم الاتصال ب ا ل ت ل ا ح ي ن ولما احيانا يرد الشباب بتاعته طوال على كل هالتقييمات ا ل ر ز م ي ه ويجي يفهم م ع ه م ويرفتوا حاجه ويجي ي ج د و ا طوال الشباب ينظفوا على كل ذاع ح ب و د ت ن ا فرغبت فميعت لانه ما كان في خ ط ا ر ه من ص ل ا ز ه هذا إ ش ك ا ل يا اخوه حقيقي جده ان ي ع ل ن ه م ن ج ه ي السنه والجماعه وهذا يا اخوه يا بروده و لما ل ل ك يرى شعانه أ ر ا د أ ن يرجع هو خدت يستطيع س ب ا ب ه ان ي ر ج ع ه ها دي إ ش ك ا ل ا ت ل م ن هنا شكل المظالم جزئيه التكتيك ل ه ذ ه ن ا ا ل ا ش ك ا ل ا ت ثالثا ان يذكر من أ ك ب ر واعظم من ف ل ك التي تمر بالامه فتنه الاختلاف للقران وهذه فتنه ما بعدها ف ت ن ة و أ ن ق ل و ا قول موسى ف ا ل إ س ل ا م انو سمعوها وتعالى يقول الاجتهاد السائل الاجتهاد الى يسوع ب ل الاجتهاد إ ذ ا الامر ك ا ن ز ا ئ د عن السواد ولم يكن في موامع ومكان الاجناء حول هذه المسائل ومسؤول يسير الاجناء فيها قال والاجتهاد السائل لا يبلغ مبلغ الفتن الا اذا كان معه بذنب قصناك بخير لا تستخدمك ق ي ج و ل ان ي يفقد هذا الخلاف بمثل حديثهم ودون ا ي ا ف ه م ولكن لا ي ف ق ه و ج ي ا ئ ر الا إ ذ ا كان في هذا بالجهاز حتى يجب ن كنت ان يحتمس على اجتهاده لكائن التهابيه لا يوجد فكره متى يكون اختلافك ا معي عن اجتهاد الجبله اذا كان معه جبله وهل هو الحافله الامد تتحرك عملها وحتى تعرف على ان اختلافك من الفرقه الجبله يحجبك عنها الثلاثة ف ا ذ ت اشرف لها فاذا اشرف لها ف ة ذ ا اشرف لها فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها فاذا ا ر ف ل ه أ فاذا اشرف لها فاذا ش ر ف لها فاذا ش ر لها فاذا اشرف لها فاذا ا ف ي ه ا فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها ف ا ا لها فاذا اشرف لها فاذا ا لها فاذا ا لها ف ا ا ا ش ر ل ا فاذا ا ل ك ا فاذا اشرف لها فاذا اشرف لها ف ا ل ا ا ش ن ف س ا نقولك هاي واسرائيلتان في مصر يسوع بشيء ف السويس وانا و ق ل ت ه ا ل ح د ي ب ت ي ا ل ا ج ب ا ل ي الصحيح الجميل انا وقلت لك خالص الساحبين عن ل عبد الرحمن بن بكره وعبد الرحمن بن بكره هو ابن بكره العبد حبيبي واحد اعتقاد اهل السنه في عقله قال رحمه الله وعجلوا وسبحانوا في ك ث ر و وحضروا من الاخرين والابعدين إ ذ ا وقفتهم ح ووافقتهم في مقلب وصدقتهم واجبتها لهم, وعجلتها لهم. وعجلتها لهم. فبنونوا الملاحفه وان يعدوا على حرف منها لا اكتبوا ا ي و ا ل ه م ولا ارضى افعالهم فبنونوا مخالفا و س ب ح عقد الولاء ى ا ل ب ر ا ء القرب والبعد من المقاهي ن التي يحملها فلان ه س حيث ه ا لابد وعليها يعاده لا على ا س ط التوحيد الذي تعلمناه ر د و د ي ة واسماء و ف خ ا ت ولا على أ س ا س ه و م ر ت والبدع ا ل ذ ي عرفناها و ط ل ت ن ا ه ا ولا نافلها وفي ذلك عدم تعبير للتوحيد ل أ ن عدم تقدير الموحد عدم تقدير للتوحيد أ ن ت تشبه بالله بشكل و ل ي وقوته وقليلته ا ن د ما ي ط ل ب من معاني الاعتقاد لماذا لا يجعل للعقيده في في رحمه وللتوحيد صيانه س ن ب ع د ذلك ت ج د الاقتفال حتى لو تقتلوا يريد ان يتركنا سواء الاقتفال ي ق و ل شرك الاسلام سويه رسول الله كلام عزيز و ق ن ل والا وجود العقلاء بالفتن لا يمنع التفها فان الفتن التي وقعت عند ل ى الصحابه كان فيها اكابرهم ر ج ي الله عنهم ولكن لما عملوا ما استطاعوا أ ن ياخذوا على وجود التفهاء ورفع المخدوم واراقه الزنا و منها ما يفعله من نقم الاشتغال بالخلاف عن العلم والتربيه و ا ل د ع و ة والذهب يقول س مذكوذي إ س ح ا ن ه رضي الله عنه ما غزى صحابيا ولا ا ل ا م ة غ ز و ة حتى ا ت ف ب ا ل أ م ر ل م ع ا و ي ة ووضع له الاجماع واستطاع في ذلك أ ن يسير الجيوش و أ ن يخجل في سبيل الله الكريم نزقت العثمان ودخلت الامه ة في صراعات د ا خ ل ي ة لا ا ت ط ا ع و ا ل ن يقيموا شهادا في سبيل الله ثم من ا ل ج ت م ة بالخلاف ن ز ل ة الاخرين والع وال والعامه الذين يدعون الى صلاه العلماء وذلك بفقدان الثقه في اهل ا ل د ع و ة والشك فيهم. في نذل وذهاب البيع وصنافه الاعداء أ و ل ي س هذا حافظ يقولك تقلب اي جماعه تكون واحده بانه يكون عارفين المشاكل تشنيفه لو ع ا ن الزمن ده لانه ا ل د ر يكون معاكو جديد لاني ادرك الجرايد ن ا ما تكون ل ا ي كامل لا تكون م جدا معهم يعني د وفي م ه ذلك تتعين اذكر كلامي لطيفا مش اللي ا كان في يحسن الله واظنه م لو يبدا م اللي لن صلوا وبعد هذا الكلام الذي ت ن ت انقله لكم ويتم ا ل م ح ا و ر ه بعد الطلاق حتى لا تكون قدير الصلاه ل ن ه م كل مره نتعلم للساعه وعايزه تحضير يخرج من الموارد ويرفع الياخذ عشان ما ت ت بتتكلم يقول سيدنا ل ا ل د و ن س و ل الله و ت ع ل ى لا تقع الكفر ضمن اهل ا ل س ل ه والجمال عامه على نهر الله الا من ترك ما أ م ر الله وقد أ م ر الله بالحق و أ م ر بالصبر ولو تركوا ل ح ق والاهمل لي ت ت في ر ك و ي ولو تركوا ل ص َّ ب ْ ر َ اضطفوا لقد و ََْ يرى ََ أ َ ه ر ه ُ م الحق َّ فيما هو ُ عليه ِ قال الصلاه الحق ما راه وليس ولكن ِ ليس ذلك َ ا ِ ان َ م و ا ه ِ ز ي ِ الغل د ْ و َ لا يعذب َ ولا َ ي ُْ ر ِ ي ما هم عليه قال فاذا وقع بغي وظلم ويقول علي ان لا يقول من اذاني خفض اذانه ظالما لي انما قد يكون مؤذيه وظالمه متاولا بآه السلام م ل بالفئه جامد عزيز خلفه رمضانيه وينبغي الا يدفع ظنه بما فيه فتنه من امه ورما فيه شر ورما هو اساء من, من ا ل م ي ن لا يذلل وانما يؤمر المذلوم بنا بالسبب فان ذلك ف يحقق ه في سنه وعليه ان يفلس وجعلنا بعضكم لبعضهم فكره اخذت منهم وكان ربك ذكيرا اقول وصلت إ ل ى نهايه الحديث عن ف ك ر ة الخلاف و ا ل ف ر ق ة بعد ذلك فكره العلم وفكره ا ل م ص ا ل وفكره الزلزال وفكره ا ل م ح و والممات ح د ث ن ا عنها و ف ك ف ه الجدال بالناس م ع ر و ف ة أ ن الجدال ياتي بالناس يكدر الها أ و ل ا نبيا ثم إ ل ه ا و ي أ ت ي بخوانق ل ل ع ا د ا ب فاذا بدون وجدوه اله ويعاديها وفكره المصائب ان يصبر ا ل إ ن س ا ن على المصائب التي تقع به ونجملكم يشهدها الخير فله إلا الصبر و ا ل ث ه العلم وكدة ا ل أ خ ط ر أ ن و ا ع الزجاج ف أ و ل من كتابه النار ث ل ا ث ة منهم عالم او خالق ا ل ق ر آ ن و أ ل ف الذهبيه كتابه ا ل ل م مثال ج غ ر العلم من تعلم علما وكان له فتنه ف ط ل ب ج ب الشجره واراد به المكانه ولم ينتفع به ولم ي خ ا ف ب و ف بالنجاه به فاستقام ظاهرا للناس و ما أ ص ب ح العلم ظاهرا او كان العلم على لسانه ولم يكن على جوارحه كبر م ق ت ا عند الله ان ت ق و ل ما لا تعلمون وهنا اذكر مقوله انها الابن زلبي قال تعلمت منه وكنت أ ق ر أ عليه الحديث قال رسول الله تعلمت من ذ ك ا ئ ه ورثته و أ د ب ه و أ خ ل ا ق ه ما لم أ ت ع ل م من د ي و ر ه وما وجدته ي ز ا د عنده احد ولا ي ر د ا ب احد ما حصل بزوجك م ل ه قال تعلمت منه وعلمت أ ن بعض طلاب عني قد تشاغل ب ز ي ا ل ه عني وما ي س ر بالجنيه وبحسرة ن ل وقف ا ل لسمائه ي يخاف من السبب هذا العلم يكونون على هذه الفتنه س ت ع و ا السلامة عن المخرج بيها. بيها. どういうふうに言うんですか لا يمكن أ ن تعرف ان ت ك ل ب فتنه و أ ن ت بها متلبي حتى تعلم أ ن ه ا فتنه والحل ا ل أ و ل في الجامع توقيت ا ل ك ت ن وتثبيتها ولجان كل الذي فيه ي ع ت ب ر ح ل واحد من الفضول ودفد واحد من ا ل خارج الفتن وكان الناس ر عرفت الشر يعرف الشر الخير وكان ا ل من يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير و...